موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أننا سكنوا بأياتنا لا يقنو ونحشر من كل أمة فوجا من من يكره بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالا كلبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما يعملون وقال القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا ان جعلنا الليل يسكنوا فيه واننا رم بصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ويوم الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا وترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله إلَّا الَّذِي أَتْقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ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 وأمرت أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا من سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير